وحلو العقدة من لساني يفقه قولي ايها أحبت في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يزال كلامنا موصولا في الباب الثاني من القسم الأول من كتاب الشفاء الإمام القاضي ياض رحمه الله تعالى عليه الذي يذكر فيه ما من الله عز وجل به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المناقب والمكارم والخصائص والشيم حسب ما جرى على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك أي حسب ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في وصف نفسه يعني الأحاديث الواردة في مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فضائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا قلنا في بعض الدروس السابقة مصادر معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم متنوعة أولى هذه المصادر كتاب الله عز وجل إذا أردت أن تتعرف على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعليك به تلاوة القرآن الكريم فالقرآن الكريم جاءت فيه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات وفي كثير من السور ويأتي بعدها دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في الباب الثاني هذه الدلائل التي تدل... هذه الشمائل التي تدل على أن صاحبها مرسلون من عند الله أي إذا تتبعت ما جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المكارم والشيم والأخلاق الحميدة وحسن الخلق وغير ذلك تجد ذلك لا يجتمع في أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم تجد ذلك لا يتالي حدٍ عن طريق الممارسة وعن طريق التكسب وإنما ذلك كان ذلك استفاءً من الله سبحانه وتعالى اصطفاه الله عز وجل وجب له أي خلقه على هذه الجبلة على هذه الأخلاق وعلى هذه المكارب الباب الثالث أو المصدر الثالث لمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما جاء على لسانه ما جاء على لسانه من أوصافه صلى الله عليه وسلم وهو ما نحن فيه الباب الرابع وسياتي إن شاء الله سبحانه وتعالى هو الباب الذي تذكر فيه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فالمعجزة معناها أمر خارق للعادة أي شيء لا يتأتى لكل الناس ومعناه أنه يقول هذا الشخص الذي جرت هذه المعجزة على يديه لا شك أنه مرسل من عند الله لأن الله عز وجل عندما يرسل رسولا يؤيده بالمعجزات يقويه بالمعجزات يقويه بالبينات وتكون هذه البينات دليلا على صدقه يقول مثلا يقول فرعون لموسى ما دليلك على أنك مرسل من عند الله فأخرج يده بيضاء هل تريد حجة ثانية فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين قال الله عز وجل فتانك من ربك إلى فرعون ومالعين يعني هتان حجتان ومعجزتان بين يديك تقدمها بين يدي فرعون ليعلم أنك مرسل من عندي إلا يا عز وجل وكم تحدى الناس النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن كنت نبيا حقا فأرنا آية أرنا دليلا فقال له أحدهم هو صاد ضبا الضب هو حيوان بري معروف الصاد هو هذا الرجل فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أما آن لك ان تؤمن بالله قال له العربي من باب الاستهزاء والسخريه إن آمن بك هذا امنت بك ورفع في يده الضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ضب من أنا فقال أنت رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله ففزع العربي وشهد شهادة الحق لأنه سبقها سبقه, إليه أو سبقه إليها إلى هذه الشهادة الضب الحيوان الأعجم الذي لا ينطق ولكن انطقه الله سبحانه وتعالى معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن المعاندين كلما رأوا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر كما قال الله عز وجل وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر المؤمن لا يكون هكذا لا تزده معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيمانا على إيمانه إلا قوة لإيمانه كلما وصله شيء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الخارقة للعادة إلا ويزداد بذلك إيمانا إلا ويتقوى بذلك إيمانه وخصوصا في هذا الزمان الذي نحن فيه زمان الاكتشافات العلمية زمان غزو الفضاء وغزو البحار فإننا نجد القرآن الكريم سبقنا إلى ذلك سبقنا إلى ما في باطن البحار وسبقنا إلى ما في أجواء السماء وسبقنا إلى في في في ما في أرحمه النساء من علاقتين ومضغات وإلى خيرهم فإذا بالناس قالوا هذا القرآن الذي يحدثنا بهذه الأمور يعني غريب لا يمكن أن يكون من من صنع البشر لا يمكن أن يكون من تأليف البشر لأن الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده المجهرات أو المكبرات التي تكبر الأشياء في باطني في أحشاء المرأة أو في باطن الأرض أو في جوفي المياه والبحار وما إلى ذلك إذن هذا أمر غريب لا يأتي به إلا من كان فعلا مرسلا من عند الله سبحانه وتعالى الفصل الذي معنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون فيه الحديث عما خص الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من خصوص الكرامة في القيامة أي في يوم القيامة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل بالخصائص هنا وهناك ولكن الإمام القاضي يضرح رحمه الله تعالى قصد أن يذكر هذه الخاصيه التي خص الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأنها لم تتح لغيره ولم تطع لغيره فقال الفصل الثامن في ذكر تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة بخصوص الكرامة حدثنا القاضي أبو علي حدثنا أبو الفضل وابو الحسين قال أخبرنا أبو يعلى حدثنا السنجي حدثنا ابن محبوب حدثنا الترمذي الترمذي حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي حدثنا ابن السلام بن حرب عن ليس عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا أيثوا لواء الحمد بيدي وأنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا فخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عليه الحديث الذي أسنده الإمام القاضي يا رحمه الله تعالى عن شيخه أبي علي الصدفي عن شيوخه إلى الإمام التربيد رحمه الله تعالى عليه في كتاب المناقب من إذابه السنن سنن أتسر midi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول الناس خروجا إذا وعيته يعني أول من يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو آخر الأنبياء بعثا ولكنه أول الأنبياء وأول الناس نشورا أولهم صلى الله عليه وسلم نشورا قال وأنا خطيبهم إذا وفدوا أي إذا وفدوا على ربهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبهم يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في حديث الشفعة هو الذي يتقدم ويحمد الله عز وجل بالمحاميد التي سيعلمها إياه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الحساب ثم يسأل الله عز وجل الشفاعة لأمته هذه الأمور لم تغطى لغير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيتفصيل ذلك في حديث, في حديث الشفاعة إذن فهو خطيبهم وبقية الأنبياء يقولون اللهم سلم اللهم سلم يعني كلامهم هكذا كلامهم في القيامة وفي الحشر وعلى الصراط اللهم سلم اللهم سلم أما الرسول صلى الله عليه وسلم فله الحق في أن يحمد الله عز وجل بالمحامد والله عز وجل يرده ويقول له وله الحق في أن يسجد تحت العرش ومعلوم أن السجود محله الدنيا فإذا مات الناس انقطعوا عن ماذا؟ انقطعوا عن السجود السجود هنا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل فرصة ليسجد تحت العرش ويقول الله عز وجل له يا محمد يرفع رأسك اليوم ليس يوم السجود ليس يوم العمل ولكنه يوم الجزاء ليس يوم العمل أنك تديرش حاجة ولكن اليوم يوم الجزاء فاسال تعطاه واشفع تشفع طلب الله سبحانه وتعالى تكشير لي بغيتي طلب الله عز وجل فإذا به يعطيك ويقبل شفاعتك فشفاء النبي صلى الله عليه وسلم امته كما سياتي ان شاء الله سبحانه وتعالى إذن وانا خطيبهم اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا ايسوا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيبشر اذا يئس الناس يوم القيامه عندما تنزل السماء الى رؤوس خلائق لا يكون بينها وبين رؤوس الخلق الا شبر نحن الان ننظر الى الشمس والمسافه بيننا وبينها مسافة بعيدة وبعيدة جدا بحيث لو اقتربت قليلا يقول علماء الفلك وعلماء المجرات والكواكب والنجوم يقول لو اقتربت الشمس قليلا لحترق كل ما على وجه الأرض بحرارتها ولو ابتعدت قليلا عما كانت عليه الآن لمات كل شيء فيه الحياة على وجه الأرض بتجميد يعني أنه سيتجمد كل شيء على سطح الأرض ولكن الله سبحانه وتعالى وضعها بين بينها وبين الأرض بمقدار بحيث تنفعنا ولا, ولا تضرنا ونستفيد منها ولا نتضرر منها إذا كان هذا في الدنيا فيوم القيامة ستاتي أو ستنزل هذه الشمس لرؤوس الخلائق فيعرقون فتصيبهم الحراره الشديده فمنهم من يبلغ منه العرق الكعبين ومنهم من يبلغ منه العرق الركبتين ومنهم من يبلغ منه العرق السره ومنهم من يلجمه العرق الجما اي يحيط به العرق وذلك على حسب اعمالهم وذلك على حسب اعمالهم اذا كانوا في حرج كانوا في ياس كانوا في ضيق كانوا في شده فيصبح الناس جوتا كما سياتي ان شاء الله سبحانه وتعالى معنى جوتا اي تجمعات ومجموعات ويقولون لو استشفعنا الى ربنا لو استشفعنا الى ربنا فيذهبون الى ادم ويقول لست هناكم ويذهبون الى نوح ويقول لست هناكم ويذهبون الى ابراهيم والى موسى والى عيسى والى غيرهم من الانبياء وكل من هؤلاء الانبياء يقول لست هناكم أي لست أهلا لهذه الشفعة أو لست محل هذه الشفعة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها فيبشرهم إذا ياسوا فيبشرهم صلى الله عليه وسلم إذا وصلوا إلى حد اليأس والقنوط لواء الحمد بيدي لواء الحمد يوم القيامة يكون بيد الرسول صلى الله عليه وسلم له المقام المحمود واللواء المعقود لواء الشفاعة وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أكرم ولد آدم على ربي أي عند ربي فالله سبحانه وتعالى أكرم الأنبياء واصطفاهم واختارهم ولكن نفضل بعضهم على بعض كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فهذا التفضيل جعل النبي صلى الله عليه وسلم في القمة جعل النبي صلى الله عليه وسلم أكرم على الله عز وجل من كل بني آدم وزد نبي صلى الله عليه وسلم واحد الجمله وهي ولا فخر أي لا يقصد بذلك الافتخار لا يقصد بذلك التعالي كما يفعل المتعالون المتعالون في الأرض أن يقول أنا فلان أنا الذي يفعل كذا أنا ويقصد بذلك ماذا الافتخار وهو ضعيف متضاعف لا يقدر على شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من باب البلاغ ومن باب بيان الحقيقة وليس من باب الافتخار فالله عز وجل هو الذي أمره أن يبين للناس حاله فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر لواء الحمد بيدي أنا أكرم على الله عز وجل من ولدي آدم ولا فخر فيبين صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة وهذه المكرمة التي أكرمه الله عز وجل بها وفي رواية عن الربيع بن أنس في لفظ هذا الحديث أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا يعني المعنى بمعنى متقارب فالنبي صلى الله عليه وسلم أول الناس خروجا والنبي صلى الله عليه وسلم قائد الناس يوم القيامة يوم يحمل اللواء المعقود في المقام المحمود وهو صلى الله عليه وسلم خطيبهم إذا أنصتوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا شفيعهم إذا حبسوا أنا شفيعهم إذا حبسوا, حبسوا على ماذا حبسوا على الصراط حبسوا على الصراط وينتظرون شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع فيكون الحساب وأنا مبشرهم إذا أبلس في الحديث الرواية السابقة إذا يأس من اليأس واليأس والإبلاس والقنوط بمعنى واحد إذا أبلس ما معنى أبلس أي قانط وسمي إبليس إبليس لأنه قانط من رحمة الله لأنه قانطون من رحمة فيداء كما قال الله عز وجل فيداء مبلسون أي فيداهم هم قانطون الإبلاس هو القنوط والعياد بالله إذا قانط الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم مبشرهم لواء الكرام بيده يعني الرواة السابقة قال لواء الحمد وهنا لواء الكرام وأهل الكرام هم هو أهل والحمد هو الله سبحانه وتعالى ذو الجلالي والإكرام وهو اهل التقوى وأهل المغفره سبحانه وتعالى وأنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا فخر ويطوف علي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليه صلى الله عليه وسلم ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون يعني في جمالهم وما أعطاهم الله عز وجل من النظرة والرونق والروعة خصهم بها يقول العلماء إذا كان الخدم هكذا فكيف يكون حاله المخدوم فكيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا سيكون اجمل الناس كما كان صلى الله عليه وسلم اجمل الناس وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال واكسى الان ابو القاضي ياضبول فضل القاضي رحمه الله يجمع النصوص في هذا الباب كما فعل في الباب السابق في باب الاسراء والمعراج يجمع النصوص ويضيف الاضافات التي وردت في هذا الباب يعني الإضافات التي وردت في طرق متعددة وتتعلق بالمكرمة في يوم القيامة لواء الحمد بيده صلى الله عليه وسلم المقام المحمود له صلى الله عليه وسلم الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم الخطابة للرسول صلى الله عليه وسلم القيادة للرسول صلى الله عليه وسلم ويضيف, ويضيف رواية أخرى فيها ايضا زيادة أخرى تدل على اكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وأكسى حلة من حلال الجنة أي مما يمتن الله عز وجل به على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكسيه أو أن يكسيه يوم القيامة حلة حلة من الحرير حلة من الاستبرق حلة من, من أفخر ما يلبس ما يلبسه الناس ويستفاد من هذا أن الحلة إنما تحرم على الرجال في الدنيا ولا تحرم عليهم في الآخرة يعني الذهب والحرير يحرم على الرجال في الدنيا ولا يحرم عليهم في الآخرة لأن الآخرة يعني أوسع ولأن الآخرة لا حدود فيها للتنعم لا حدود فيها للتنعم الدنيا البس ما شئت وكل ما شئت ما اخطاتك خصلتان اسراف وما الاخره الآخرة لا اسراف فيها والمخيلة إنما يختال فيها من يستحق أن يختال من أكرمه الله عز وجل بدخول الجنة يختال بل ويسخر عن من يسخر فيه أو يسخر عليه في الدنيا إننا نسخر منكم كما تسخرون أهل الكفر والعياد بالله إذا مروا بالمسلمين ماذا يفعلون يعني يغمزون ويلمزون ويعيبون ويشتمون ويسخرون وإذا مر بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى آلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم أي يوم القيامة الذين تكلموا فيه فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يعني الجزاء من جنس العمل مادام هم يضحكون عليهم في الدنيا ويسخرون منهم في الدنيا، فانهم في الآخرة سيسخرون منهم. أي فإن أهل الإيمان يسخرون من أهل الكفر. إذن فالافتخار هناك مقبول، والإسراف هناك غير موجود. لأن معنى الإسراف أن يتعدى الإنسان حدوده إلى حدود غيره، أن يتجاوز نصيبه في الأرض، نصيبه في الماكل نصيبه في الملبس، فيكش هذا ويضيع ذاك. و يعني يسرف هذا ويجوع ذاك أما الآخرة فإن فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر الله عز وجل عندما يأمر بالأكل في الدنيا يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا عندما يأمر بالأكل في الآخرة يقول كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الايام ما قالش ولا تسرفوا ما بقاش الإسلاف. إذا لبس الرجل في الدنيا حلة من الحرير والديباج والاستبرق وما إلى ذلك من الأمور الغالية النفيسه ما الذي يحدث؟ يضيع حقوق الآخرين يضيع حق زوجته وأبنائه وأبيه وأمه وأخيه إلى آخره فيلبس مليون ولا جد لمليون وجاره لا يجد ما يسد به رمقه فقال له الشرع حرام عليك هذا النوع من اللباس حتى لا تضيع حقوقه الاخرين في الاخره لا ما بقاش هادشي فكل واحد سياخذ حقه مستوفا من غير من غير نقصان جنه عرضها السماوات والارض عده للمتقين لا حدود للتمني في الآخرة ولا, حد ولا حدود للتملك في الاخره وذلك بقدر أعمال اعمال الانسان واكسى حله من حلل الجنه ثم اقوم عن يمين العرش يعني مما خصوا الله عز وجل بأنه يقوم عن يمين عرش الرحمن ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري أي لا يوجد أحد يستأثر بهذا المقام أو يخصه الله عز وجل بهذا المقام غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه منزلة عظيمة, منزل عظيمة جدا نعم وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه وش نبي صلى الله عليه وسلم فقط سيد ولد ادم يوم القيامه ولا دائما سيد ولد ادم دائما سيد ولد ادم ولكن يوم القيامه تظهر سيادته صلى الله عليه وسلم في اعطاء الشفاعه تظهر سيادة صلى الله عليه وسلم بالقيادة والوفادة على الله سبحانه وتعالى والسجود تحت العرش والوقوف يعني يمينه العرش يعني تظهر سيادة النبي صلى الله عليه وسلم لأن السيادة هي ل... لمن تكون السيادة لمن كان له فضل على الناس سيدك من أستألك معروفا سيدك كما قال الشاعر ببذل من ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير فإذا أردت أن تكون سيدا فعليك بخصلتين الأولى أن تمنح للناس الثانية أن تحلم على الناس أي أن تصبر عليه وأن تقبل أو أن تتحمل أداهم فإذا لم تستطع أن تتحمل أداهم ولا تستطيع أن تبذل لهم معروفا فلست سيداً, سيدا للناس والنبي صلى الله عليه وسلم في هاتان الخصلتان فهو أحلم الناس وأصبر الناس وأكثر الناس عفوا وأشد الناس حياء وأشد الناس عطاء يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما قال العربي قال يا قوم هذا العربي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا, يا محمد, يا محمد قال شي يا رسول الله, الله يا محمد أعطيني لي أسلم أعطيني بشنان ندخل في الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا الى تلك الأغنام ومن معها من الرقيق فقد فهي لك خذ الغنم ورعاتها الرقيق يعني هم الرعاة العبيد الذين يرعون هذه الأغنام فذهب ذلك العربي وأخذ الغنم وأخذ مع الغنم الرقيق أي العبيد فاستغرب هذا الأمر هذا العطاء يعني سيل من العطاء فذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فكان سبباً في إسلام قبيلته كلها بسبب هذا العطاء السخي من, من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلت هل هو فقير أم غني ماذا تقول؟ إذا نظرت إلى هذه الحال تقول من أغنى الناس بل هو أغنى الناس على الاطلاق. لانه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يعطي بلا حساب ولكن إذا نظرت إلى حاله في بيوته تجد النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأيام لا يجد ما يسد به رمقه تجد النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولد الناس حجرا حجرا يضع يجد حجرين حجرين فهو من هذه الناحية فقير أي لا يملك الدنيا من هذه الناحية ولكنه ملك الدنيا بماذا بالاستغناء عنها يملك الدنيا لأنه لا يحتفي بها يملك الدنيا لأنه لا يجري وراءها. كما قال البصير رحمه الله وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم أي دليل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم حاجته إلى الدنيا وعدم تلهفه عليها محتاج؟ ولكنه لا يظهر حاجته لهذه الدنيا فاذا بالله عز وجل يغدق عليه الخير فلا يبيت حتى يفرقه في أهله وفي, وفي من, في من يستحقه إذن بهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيدا فهو سيد ولد آدم يوم القيامة بالشفاعة وسيد ولد آدم لأنه مرسل للعالمين لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم, خاتم الله عز وجل بالنبوات وختم برسالته الرسالات وحتى إذا صليت عليه فقل سيدنا ولا, ولا تخف فقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تخف فهو سيدنا نعم فهو سيدنا والله سبحانه وتعالى وصف نبينا من الأنبياء في القرآن الكريم بالسيد وسيدا وحصورا ونبيا ماذا قد وصفه بالسيد فهذه اللفظة يجوز أن تطلق على غير الله عز وجل حتى لا يقال لك إنما السيد الله نعم الله سيد ولكن السيد المطلق والنبي صلى الله عليه وسلم سيد البشرية لأن الله عز وجل هو الذي جعلهم جعله سيدهم إذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام لزكريا عليه الصلاة والسلام لعلي الصلاة والسلام أن الله عز وجل يبشرك بكلمة مين يبشرك بماذا؟ سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام فنادسوا الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وسيدا إذا كان سيدنا يحيى سيدا ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم سيدا هذه نصوص يكوننا نتعامل مع النصوص هذه نصوص بل وجدنا في القرآن الكريم أن الله عز وجل أطلق السيد على السيد الدنيوي يعني على السيد الذي يملك ويش الدنيا وألف يا سيدها وألف يا سيدها لا الباب اذا السيد في اللغة يطلق على البشر كما يطلق على الله عز وجل مع الفارق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما نقول رب الدار ورب الدابه نقول رب السماوات والأرض كما نقول الله عز وجل هو السيد المطلق نقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيدنا عيسى سيدنا وسيدنا موسى سيدنا هؤلاء اسيادنا ولكن الغريب فينا ان نقول لا تسيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسيد أبو بكر ولا عمر ولكن إذا أردت أن تخاطبني أنا فقل لي سيدي إذا أردت أن تخاطبني فقل لي سماحت الأستاذ ولا سماحه الشايخ ولا سماحت كذا الله يديك أو لا بهذه المخاطبة الأدبية الجميلة وهذا الاحترام العظيم الاولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأولى بها الصحابة صلى الله عليه رضي الله عنهم وأرضاه إذا قلت لك أنت محمد متقبل تقبلش من إياك كليا لا وش أنا كل محمد أودي أنت محمد وأستد في نفس الوقت قلت لك لا احترمني احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هو أستد ونبي ورسول وقائد و... والصفات الجميلة كلها مجتمعة فيه مجتمع في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر لواء الحمد الذي يغبطه في الاولون والاخرون وما نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لواء أي الأنبياء كلهم تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذا اللواء والحمد وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وفي رواية أخرى أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر وأنا شافع وأول وأنا أول شافع وأول مشفع أول شافع يعني أول من يشفع أي أول من يقدم طلب الشفاعة لان أريد أن واحد القاعدة هي أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى ثلاث نقاش قل لله الشفاعة جميعا ولكن هذه الشفاعة يعطيها الله عز وجل لمن يحب ليشفع لمن يحب بعض الناس من لك على الشفاعه يقول الشفاعة لله ولا شفاعة لغير الله لا الشفاعة لله ملكا وللانبياء والوالدين والشهداء والقراء أي خفاض القرآن منحة يمنح الله عز وجل لهم هذه الشفعة ليشفعوا والأحاديث في هذا الباب لا تحصى الأحاديث التي تدل على النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بالشفعة وأن الأنبياء يشفعون وأن الوالدين يشفعون لأبنائهم وأن الولد الذي يقرأ القرآن يشفع لوالديه وأن الشهداء يشفعون لسبعين من أقاربهم إلى غير ذلك مما لا يحصمين من النصوص هذا يعني هذه أمور يعني مفروغ, منها. يعني مفروغ منها فالشفاعة لله نعم ولكن الشفاعة يعطيها لمن لمن يشاء بإذنه ماذا دل... ما قال الله عز وجل في, في آية الكرسي من ذا الذي يشفع إلا بإذنه بمعنى أن لا أحد يشفع إلا ب... إذن الله عز وجل إذن الشفعة موجودة ولكن بإذن من الله سبحانه وتعالى هنا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول شافعين وأول مشفعة بمن أول وحد يقدم طلب الشفعة وأول وحد يستجاب له الطلب يعني تقبل تقبل شفعته بمعنى هناك من يشفع أيضا ولكن ستكون شفعته بعد بعد شفعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمن هذا أن الشفاعة لله وأن هذه الشفاعة يعطيها الله عز وجل لمن لمن يحب ولمن يشاء وأن هؤلاء الشافعين هؤلاء الشافعين من الأنبياء والرسل والوالدين والشهداء ومن تعطى لهم الشفاعة لا يشفعون إلا لمن ارتضى هذه نصوص القران الكريم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي لمن رضي الله سبحانه وتعالى بمعنى رضي له الشفعة حتى لنفهم نفهم أن لا يشفع إلا لمن كان قد جاوز القنطرة لمن كان لا يقتر في الدنوب ولا ولا إلا لمن رضي الله عز وجل له الشفعة قد يكون مذنبا ولكن بسبب إيمانه وإخلاصه يقبل الله عز وجل أن يشفع له نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله, آله وسلم فيكون الشافع مقبولا ويكون المشفوع مقبولا في الدرجة الثانية مقبولا في اش؟ في الدرجة الثانية لأن الكافرة لا تقبل الشفاعة فيه كما قال الله عز وجل في غير مآية فما تنفعهم؟ شفاعة الشافعين علاش؟ لأنك الكفر والكفر يمنع الشفاعة كين الالحاد والإلحاد يمنع الشفاعة فلا فما تنفعهم شفاعته الشافعين حتى لو شفعوا له أما إذا كان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كما سيأتي في حديث الشفاعة فإن الله عز وجل يقبل شفاعتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أترونا أترونا أترون بمعنى أتظنون أترون بضم الت بمعنى أتظنون أن الشفاعة للمتقين انما الشفاعه للمذنبين الخطئين هل تظنون أن الشفاعه انما تكون للمتقين انما تكون الشفاعه للمخطئين للمذنبين للخطئين لهؤلاء كانت كانت نعم ستكون الشفاعه ايضا للمتقين وغنتكلم على درجة الشفاعه ولكن ولكن الشفاعه تكون للمخطئين إذن اول شافعين بمعنى كين ثاني شافع كين ثالث شافع هناك شفعاء متعددون وأول مشفع أول من تقبل شفاعته محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر وانا اول من يحرك حلقه الجنه حلقه الجنه يعني بابا حلقه بابي الجنه فيفتح لي فادخلها فيدخلها معي فقراء المؤمنين اول من يدخل الجنه اول من تنشق عنه الارض الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا انشقت عنه الارض وخرج ما الذي يحدث يدخل الجنه اول من يدخل الجنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه فقراء المؤمنين ولهذا يكتر الله محشرني في زمرتي المساكين النبي صلى الله عليه وسلم يحب المساكين يحب الفقراء ولكن هؤلاء الفقراء إذا كانوا صابرين إذا كانوا يعتبروا فقرهم هذا إذا اعتبروه ابتلاء من الله عز وجل فرضوا بما هم فيه إذا رضوا بما هم فيه فإنهم سيدخلون لجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا كانوا متضجرين وإذا كانوا يبكون وإذا كانوا يعني ينكرون فضل الله عليهم لأن حتى لو كنت فقيرا فأنت غني لو كنت فقيرا من الناحية فأنت غني من النواحي الكثير التي لا تعد ولا تحصى اغناك الله بالسمع والبصر اغناك الله باللسان والكلام اغناك الله عز وجل بالصحة والعافية اغناك الله أغنىك الله أغنىك الله ولكن تحسيتي بشوية في الجيب قلت ما عندي والو ما عندي كل شيء كانت سمع بعض الناس كي تعليقات الناس كيعلقوا كي على, على محل بنا من الجفاف والبرد القارسي و بعض الناس مساكن ما كيدكروش الله سبحانه وتعالى ما كيقولوا هاتش اللي أعطى الله نطبع الله عز وجل يبدل حال بحال نطبع الله عز وجل يغير من حال إلى حال طيب يقولوا رمك ينولو كين غير الجفاف كين غير الحريق كين غير كذا كين غير كذا كين الله وهو خير من كل شيء إذا كنت فقيرا وأذهب الله عز وجل تلك النعمه التي ترجوها وترجو يعني خيرها وعطائها فعد إليه عد إلى الله سبحانه وتعالى فان القبض منه والبسط منه فهو القابض الباسط يقبض ما يشاء ويبسط سبحانه وتعالى ما يشاء يقبض ويبسط بيده الخير اي والشر يقول علماء كينه والشر ثم محذوفه بيده الخير اي والشر فمن ضر الضياف فله الرضا ومن سخط فله السخط والعياذ بالله فاذا اصبت في مالك في بدنك في أولادك في هذه الأمور المادية كلها ففي الرأي إلى الله والجاء إلى الله سبحانه وتعالى ليغنيك أو ليعوّذك عن ما فاتك بما هو خير بما هو خير منه هذا هو الموقف الذي ينبغي أن يكون. أنا كنت سمعت كنت سمعتوا اللي تكون في التلفاز أو اللي يمشي مثلا عند الفلاح أشوقه أرى مكان يوله اتحرج الدنيا خسرنا خسرتي من ناحيه ولكن ما تخسر من ناحيه اخرى خسرتي من الناحيه الماديه الله يعود والله يخلف ولكن ما تخسر من ناحيه اخرى اللي هي علاقتك بالله سبحانه وتعالى ارضى بما قسم الله لك تكون غنى الناس بغيتي الغنى الحقيقي ارضى بما قسم الله بما قسم الله لك اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدخل الجنه أول من يدخل وسيدخل معه فقراء المؤمنين ولا فخر قال وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا خيرين ولا فخر الكلام ما يزال طويلا في هذه التعليقات على حديث الشفاعة وسياتي بعد حديث الشفاعة مفصلا إن شاء الله سبحانه وتعالى أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والسداد والرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه واستغفر الله لي ولكم وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين